وَأَخْتَلَفَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَاهِ الْأَرْضُ فَأَحْيَاهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاق أزيم يسمع آيات الله تتل عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كألم يسمعها فبشره بعداب أليم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 وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِن إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يُؤْثِرُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُؤْثِرْ عَلَىٰ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 ورحمة الناس وهدى ورحمة لقوم أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم آمنوا وعملوا الصالحات سواء أمحيهم وماماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتُجْزَى كُلٌّ نفس بما كسبت وهم لا يُضْلَمون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 إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ